نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقون إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد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 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله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 ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أَتَلْوَهَابَ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِلَّيْومِ الْعَرِيبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادَ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 أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام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 قل لله هم ممالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتوزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير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 يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيغا في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين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 قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكر ومكر الله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 كُنْ رَبِّنْ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ كُنْ فَيَكُونُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِمْ اتيمن يا اكمن العلم فقلت انا ولدعو ابنا انا وابناءكم ونساء انا ونساءكم وان فسنا وفسكم ثم نبتيل فنجل لعنه الله على الكاذبين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 إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ وَالدَّقْطَائِفَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ وَمَا يُضِلُّنَ إلَّا أَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ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 أفطم من أهل الكتاب آمنوا بالذين أنزل على الذين آمنوا وجهن نهار واقفرو آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كل إن الهدى هدى الله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 بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولونه ومن عند الله ويقولونه ومن عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي ولا تنصرون قال أقررتم وأخذتم على ذلكم اصري قالوا أقررنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشهدين فمن تولى بعد ذلك فولائك هم الفاسقون أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُمْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوَعُونَ وَكَرْهُونَ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ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 ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بأيات الله والله شهيد على ما تعملون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 إن جم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سوا من أهل الكتاب أم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 وَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصْابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَفُسَقُمْ فَهَلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ فَهَلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ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 وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعدا للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان من أن تفشنا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلت فاتقوا الله لعلكم تشكرون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 ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم غالبون وللله ما في السماوات وما في الأرض يغفر למי يشاء ويُعذبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 وتلك الأيام نجاولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين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 وكأي من النبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولكم إلا أن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 ما أنزل عليكم من بعد الغم أماناً عسى يوشطوا فتم منكم.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 فبما رحمة من الله لنت لهم ولن كنت فض غليظ القلب لا فض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين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 ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُ النَّوْلَ الْنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَأَى أَظْهُورِهِمْ فَنَبَذُوهُ وَرَأَى أَظْهُورِهِمْ وَأَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِأَيْسَ مَا أَشْتَرُونَ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 الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إن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 وَنُرِي إِلَيْهِمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَتَذَكَّرُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يَغُرُّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزل من عند الله وما عند الله خير للأبرار